هذا النية عند تكبيرة الإحرام استحضر النية من بداية الصلاة إلى السلام هذه نقول إنها فعلية من البداية إلى ماذا؟ ها؟ إلى النهاية لكن عندما يبتدئ الوضوء وينسى يصير عنده نسيان يعني زال عنه استحضار النية هو مستحضرها عند البداية لكنها غابت عنه في أثناء الوضوء غابت عنه في أثناء الغسل غابت عنه في أثناء الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سهب الصلاة قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فعندما يطرأ الذهول في حالة ال... في أثناء الوضوء في أثناء الغسل في أثناء الصلاة في أثناء الصيام يعني وجدت النية عند عقد الصيام لكن ان في أثناء النهار ما استحضرها وجدت النية عند عقد الإحرام بالعمرة عند عقد الإحرام بالحج لكن إنه سهى عنها فيما بعد هذه الفترة التي سهى فيها عن النية هي التي نسميها أمور حكمية فإذا جعلتها في الوضوء تقول أمر حكمي في الوضوء لأن النية موجودة في الأول لكنه ذهل عنها في الأثناء في الغسل تقول نية حكمية لأن الشارع أعطاها أعطى النية العازبة عن الإنسان أعطاها حكم ماذا؟ آه آه نعم تمام أعطاها حكم النية الفعلية هذا هو الفائدة يعني يعني تنزيل الأمور الحكومية منزلة الأمور الفعلية فبما أن المتوضّع وجدت عنده النية من البداية إلى النهاية هذا ما في إشكال وجدت عنده من البداية إلى المنتصف ثم ذهل الفترة التي ذهل فيها ننزلها منزلت ها الوقت الذي وجدت فيه ماذا النية وعلى هذا المسار تقيس جميع الفروع فكل أمر فعلي في الشريعة ينبني عليه ماذا ها ينبني عليه أمر حكمي وعلى هذا الأساس تقرأون أدل الفروع التي ذكر المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله القاعدة الفرع الذي بعد هذا أو الفرق الذي بعد هذا الفرق الخامس والثلاثون بين قاعدة الأسباب الفعلية وقاعدة الأسباب القولية. المقصود من هذا الفرق هو بيان أن الأسباب تكون قوليّة يعني بمعنى النطق باللسان هذا معنى القولية يعني تكون يكون سبب فيه نطق من لسان والفعليّة تكون فعل بفعل الجوارح يعني فعل اليد مثلا فعل القدم فعل إلى آخره، فالفعالية تكون بفعل البدن والقولية تكون بماذا باللسان. هو هنا يريد أن يفرق بينهما بالنسبة لصدورهما من الناس. الصغير اللي عمره ما بعد بلغ ما بعد بلغ أقر لشخص بعشرة آلاف ريال هذا سبب قولي ولا فعلي هذا سبب قولي رجل عمره ثلاثون سنة أقر لرجل بسبب عشرة آلاف ريال فإقرار الصبي هذا معتبر ولا غير معتبر وإقرار الكبير هذا معتبر أو غير معتبر معتبر كذا صبي وجد مال لقطة وجد لقطة هل يعني هل يده عليها يد شرعية بمعنى أنها تعرف سنة؟ فإذا عرفت سنة ولم يوجد صاحبها فإنه يستهلكها وشخص آخر عمره ثلاثون سنة وجد لقطة فهل هما مستويان هنا أو, أو, أو لا يستويان هذا سبب فعلي ولا قولي فعلي على هذا الأساس يمكنك أن تقول أن الأسباب الفعلية أعم من الأسباب ماذا القولية يمكن أن تقول أن الأسباب الفعلية لأن السبب الفعل هذا معتبر من المجنون وكذلك من الصبي وكذلك من الجاهل ومن إلى آخره لكن القولي لا القول هذا ما يعتبر إلا من المكلف ما يعتبر إلا من المكلف وفي تفاصيل يعني هذا لكن تقرأونها أنتم لكن هذا هو أصل الموضوع وهو أن الفرق بينهما من حيث الجملة أن الأسباب الفعلية أعموا من الأسباب القولية الفرق الذي بعد هذا الفرق السادس والثلاثون بين قاعدة تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وفي التبليغ وبين قاعدة تصرفه بالإمامة المقصود من هذا هو بيان يعني أنواع تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان مواضع تطبيقها وينبني على ذلك ما يكون من اختصاص الفتوى وما يكون من اختصاص القضاء وما يكون من اختصاص التبليغ وما يكون من اختصاص الحاكم العام فإذا نظرنا إلى الصفات التي وهبها الله للرسول صلى الله عليه وسلم نجد أنه يشترك مع المكلفين يشترك معهم في البشرية قل إنما أنا بشر مثلكم ويشترك معهم بأنه مكلف بفعل ما يأمر به وبترك ما ينهى عنه يعني أنه فرد من أفراد الأمة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم فهو بشر من جهة وفرد من أفراد الأمة من جهة أنه مأمور بأن يفعل ما كلف به وأن من حيث الأمر وأن ينتهي عما نهوا عنه وهذا جاء هو هو الواسطة في الأمر. هو الواسطة في الأمر وفي النهي لكن كما أنه مبلغ فهو أيضا فرد من أفراد الأمة لكنه يمتاز بقوله تعالى قال أنا بشر مثلكم يوحى إلي فكلمة يوحى إلي هذه ميزة من المميزات التي تميز بها وهي التبليغ هو مبلغ عن الله جل وعلا ولهذا كان معصوما فيما يبلغه عن الله جل وعلا نأتي إلى ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم فما يصدر منه تارة يكون تبليغ وتارة يكون فصلا في مسائل القضائية بين شخصين مثل قضية اللعان ومن الحديث إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. وتارثا يكون عمله بحكم الفتوى وهذا ما يكون, يكون من ناحية الحكم لا يكون من ناحية الفتوى لما قال للرجل الذي المسيء في صلاته قال صلي فإنك لم تصلي صلي فإنك لم تصلي فهذه فتوى على أن صلاته التي وقعت ليست بصحيحة وعليه أن يأتي بصلاة صحيحة وتارة يكون تصرفه صلى الله عليه وسلم بالإمامة وتصرفه بالإمامة هذا يكون فيما يختص بالأمور العامة للمسلمين مثل عقد الألوية في الجهاد في عصره وما إلى ذلك في مجموعة من الأمثلة يتبين لنا من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر وأنه فرد من أفراد المكلفين وأنه ممتاز بأن يبلغ الوحي عن الله وأنه قضى في حياته وأنه يفتي يعني أفتى في حياته وأنه يتصرف بحكم أنه هو صاحب الإمامة العظمى بعد ذلك نأتي إلى من بعده فننظر إلى الاختصاصات عندنا الآن مثلا اختصاص وزارة العدل وزارة العدل سجدون أن اختصاصها هذا فيما يتعلق بالخصومات بالقضاء ونجد أجهزة الإفتاء مختصة بما يتعلق بالإفتاء ونجد أن الأمور التي تتعلق بالتبليغ هذا من اختصاص الدعاء يعني الذين يدعون إلى الله وكذلك بالنظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان القضاء فيه جانب تبليغ والفتوى فيها جانب تبليغ لكن أساسا هي فتوى والتبليغ جاء والقضاء قضاء ولكن التبليغ جاء ثم بعد ذلك الحاكم العام له حق التصرف فيما يتعلق بالأمور العامة وتقرأون عادنتم الكلام اللي المسائل اللي هو ذكر الفرق الذي بعد هذا هو الفرق السابع والثلاثون بين قاعدة تعليق المسببات على المشيئة وقاعدة تعليق سببية الأسباب على المشيئة وهذا سيكون إن شاء الله هو بدء الدرس القادم و. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص انتقض وضوءه أثناء الطواف ولكنه أصر على إكمال عمرته وتحلل دون أن يأخذ من شعر رأسه وبعد ذلك أتى بعمرة بديلة فماذا عليه إذا كان تحلل جامع زوجته فقد فسدت العمرة وعليه إكمالها وعليه أن يأتي بعمرة بدلها وعليه أن يذبح شاة توزع في مكة على فقراء الحرم وإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم عشرة أيام أما إذا لم يحصل منه جماع فإذا كان حصل منه ارتكب محظورات أخرى مثل الطيب مثل تقريم الأظهار ومثل أخذ شيء من رأسه فيكفر عن هذه الأمور أما إذا ما فعل شيئا من المحظورات فالعمرة التي أتى بها بديلة عنها فيها كفاية من كان من عادته إذا انتقل في سنة العصر مثلا ألا يجلس للتشهد الأول اختصارا للوقت لأنه يتنفل في منزله فماذا عليه إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربع ركعات فأنت تصلي أربع ركعات سواء في البيت أو إذا جئت إلى المسجد من أخذ من والده نقودا كثيرة منذ صغره و... وحتى بعد بلوغه فهل, ي... فهل يرد بوالده الآن عن... هذا يخبر والده إن سمح له وإلا يردها عليه وهذا يسأل سؤال يقول ما زيوش هالميول هذا هل يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية العجوز والله ما أدري أن يشهز سؤال هذا فيه أحسن مالك أنت تتزوج حتى لا تنظر لا إلى عجوز ولا إلى صغيرة أريد استفر غدا بعد صلاة العشاء هل يجوز أن أطوف بعد الأطوف الوداء بعد صلاة العصر على كل حال إذا طفت الوداء عند قرب السفر ما في شيء أهل جوز أن أتزوج امرأة امرأة امرأة ليست من أهل السنة والجماعة لا يا أخي ما يجوز وهذا يقول كيف يعرف الغبطة الفرق بين الغبطة والحسد الفرق بينهما أن الغبطة أنك إذا رأيت شخصا أنعم الله عليه بمال أو بصحة أو بأي كرامة من الله تود أن الله يتكرم عليك بمثل هذا الشيء أما الحسد فأنت تريد أن ينتقل أنتنتقل عن هذه النعمة صحيح الجسم ودك يمرض يعني مغنيه الله ودك يفتقر يعني ودك أن هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه تزول هذه ناحية ودك تزول ولا ترجع لك أو ودك تزول وترجع لك أنت يعني هو غني ودك يفتقر وتصير أنت الغني أما الغبطة فإنك أنت ودك أن الله ينعم عليك بمثل ما أنعم عليه هذه هي الغبطة في الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرين لم تزده من الله إلا بعد ما المقصود يا أخي الأعمال الصالحة تارة يباشرها الإنسان وتؤثر عليه وتارة يباشرها وكأنها لم تؤثر عليه يخرج من المسجد ويرتكب فاحشة اللواط ولا فاحشة الزنا ولا فاحشة شرب الخمر فمعنى هذا أنه صلى صلاة يعني مجرد حركات ما يعني ما وقع لهذه الصلاة أثر في قلبه حتى يكون عنده حصانه عن المحرمات يخرج من المسجد ويروح يصير من قطاع الطريق مثل هل يعملون التفجيرات والأشياء هذه ويقتلون يعني يهدمون المساكن ويقتلون النفوس البريئة و يروح يصلي ويجي يرتكب هذا الشيء ومثل الحين واحد يجي يصلي تلقاه يروح يبيع الخمر يبيع خفية ولا يبيع هالحبوب اللي ما ماذي يسمونها هذه المهم يا يصلي لكن إذا خرج ارتكب المحرمات هذا هو الذي من لم تنهه صلاته عن الفعشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعده والحديث الآخر كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه يقرأ ولا تقرب الزنا ويروح يزني هل المرأة الحائزة تلمس القرآن لا لا تلمسه ولا تقرأه رجل زنى بامرأة ثم عقد عليها بعد الزنا فهل هذا العقد صحيح قبل الاستبراه هذا العقد صحيح ويحتاج إلى أن يطبق عليه الحد هو وهي اللهم عافنا الحمد لله رجل نوى بناء مسجد ولم يستطع بناء هذا المسجد وبناه رجل آخر فهل للأول نفس الأجر هذا عند الله بعد الانتهاء من الطواف العمرة حول الكعبة وبعد السنة عمدت إلى الحجر الأسود وإيش في إردائي وأكملت السعياء إيش؟ إيش؟ مش السؤال صح السؤال يا أخي نرجو زيادة التوضيح بالفرق بين العموم البدلي والعموم الشمولي يا أخي أنا ذكرت لكم أن العموم البدلي هذا يكون في المطلق والمطلق يكون نكرة في سياق الإثبات. والعموم الشمولي هذا يكون نكرة في سياق النفي وفي سياق النهي وفي سياق الشرط وكذلك يكون في سياق الإثبات لكن إذا كان للامتنان وفي تفاصيل كثيرة لكن وضعكم ما يستدعي إلى أن الواحد يعني يكثر من الكلام وهذا يقول ما معنى القاعدة التي تقول حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة حقوق العباد مبنية على المشاحة يعني ما يمكن إلا برضاهم وحقوق الله مبنية على المسامحة مثل الآن القتل الخطأ الله له حق في القتل الحقوق ثلاثة الحقوق ثلاثة فتجد أن الله سبحانه وتعالى كريم يعفو لكن إن حقوقه الخاصة به والحقوق التي وضعها لمصالح المكلفين العامة ما في أحد يستطيع أنه يتبرع ويحل محل الله ويقول أنا أشرع أنا ألغي هذا وأضع هذا وهذا مثل ما ينسب عن شخص أنه ألغى شهر الصيام عن شعبه بناء على أنه يقلل من الإنتاج, من الإنتاج الاقتصادي وأيضاً شخص آخر ألغ صلاة الجمعة ألغ حضورها لأن حضورها يحتاج إلى وقت من الأشخاص وهذا هذه هذه حقوق خالصة لله أو حقوق مشتركة بين العبد وبين الله لكن الله شرعها من أجل مصالح العباد فلا يمكن لأي شخص أن يتولى إسقاط هذه الحقوق. ولهذا تجدون قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فمثلا الدعوة إلى الله تجدونها مصلحة عامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة عامة الحكم بما أنزل الله هذا مصلحة عامة لكن ما في أحد يملك أنه يلغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يمنع الدعوة إلى الله أو يمنع القضى بشرع الله ما في أحد على وجه الأرض يملك هذا الشيء لكن, لكن بني آدم كما قال الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو تقول علينا بعض الأقوال لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين هذا يا أخي تحتاج أنت لا إنك ترجع إلى كتب الإيمان يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبنه والآخر وأحسن من بوب على هذا الشيء مجموع فتاوى شيخ الإسلام فيما يتعلق بالتوحيد والإيمان امرأة قادرة على الرمي فوكلت غيرها بالرمي عنها فهل الرمي صحيح إذا كانت قادرة ما يجوز لا إذا كان الحج نفلا أما إذا كان فرضا فلا يجل وهذا, وهذا يقول انسانا يعني توضى لكن يغسل اليمين قبل اليسار. وش هل سبحان الله فيه ناس عندهم هواية السؤال الأسئلة الشاذة يعني كأنه يقول أنا عندي استعداد أخالف السنة وش الحكم؟ لا ما يجوز يا أخي هذا موضوع لا يصح أحد يبحث عن السنة وحد إن يقول أنا يعرف السنة لكن عندي استعداد للمخالفة هذا يقول هل إذا لم أتدبر قراءة الفاتحة في الصلاة يجوز لي إذا قرأتها يكفي قرأتها قراءة صحيحة بعد الانتهاء من الطوافي اتجهت إلى الحجر الأسود لتقبيله وفقدت رداء الإحرام كيف فقدت رداء الإحرام ما تطوف الله بإحرام يا أخي ولا تسعى إلا بإحرام ذكرت تعريف تمليك الانتفاع ينتفع به نفسه وينتفع به غيره يا أخي كذبت علي هذا كذب علي، أنا ما قلت هذا الكلام أنا قلت إن تمليك الانتفاع إنه مقصور على الشخص نفسه فقط وذكرت لكم مثال يعني مثال واضح ما يختلف فيه بإثنان ذكرت لكم النكاح يعني الإنسان يتزوج الزوجة هو يملكها تمليك الانتفاع <ككين> الحمد لله. عليهم الله يسلمون. يملكها تمليك انتفاع وليس تمليك منفعة. تمليك المنفعة يستأجر بيت وام بغا ينزل وام بغا يأجره هذا تمليك المنفعة يا أخي لا ما يصلح الواحد يضيف إلى الإنسان ما لم يقله يقول رجل اعتمر ثم تحلل من لبس الإحرام قبل الحلق أو التقصير فماذا يفعل يعيد إحرامه ويحلق أو يقصر ولكن ينظر هل فعل شيئا من المحظورات ولا ما فعل شيء؟ يعني أجبت عنه قبل قليل إن كان متزوج ووطئ زوجة يعني جامع قبل الحلق أو التقصير فعليه فدية يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم وهكذا إذا كان على شيئا من المحظورات الأخرى يكفر عنها لدي مال ربا ماذا أفعل به وأنا الآن في مكة ولدي المبلغ الربوي الخالص يا أخي تخلص منه بإنفاقه على الفقراء لكن لا تعمل في الربا مستقبلا وتقول سأستمر على التعامل بالربا لأتصدق به ما يجوز هذا أتينا العمره طفنا اعتقادا ثمان, ثمان مرات يعني ثمانية عشواط اعتقادا منا أن الأولى باطلة على كل حال ما دا منكم يعني فعلتم هذا ما عليكم شيء لقد قدمت إلى مكة أمس واعتمرت أريد أن أعتمر مرة أخرى فليجوزوا وإن كان الجواب نعم فمن أي يا أخي تحرم من التنعيم ولا من عرفة تخرج يعني خارج الحل خارج الحرم شجعت قريبا لي على الصيام وأثناء النهار تذكرت أنه لا يجوز إفراد الجمعة بصيام ولكنني لم أخبره فهل آثم بذلك وهل يجب علي يا أخي يوم الجمعة هو يوم عيد الأسبوع فإذا كان هذا كان عليك أن تنبهه لأن هذا من النصيحة رجل تزوج امرأة صالحة وليس احد من اوليائها يصلي وتولى عقد لا يا هذه يا اخي وليها الحاكم الشرعي اذا لم يكن لها ولي فوليها الحاكم الشرعي وخالها ليس بولي لها من شغل عن اربع ركعات قبل العصر لا ما يصليها بعد العصر